لا هادية له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبدو رسوله أما بعد فرجبنا الإخوة التقدم للأمان بس قليلا نحن عايزين يعني إيه؟ نتمنى إحداث النشاط بس فتقدم قليلا يعني. وصلنا بفضل الله وتوفيقه إلى الإعراب فمن يعرف الإعراب تضل لغة الإفصاح أو الإظهار أو الإبانة صلاحا بارك الله فيك وأحسن الله إليك لغة الإفصاح والإظهار والإبانة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن رأيها تبدي وتظهر وتعلم واستلاحاً تغيير أواخر الكلم أو الكلام باختيار العوامل الداخلة عليه والإعراب ينقسم إلى كم قسم؟ ها؟ بارك الله فيك لفظي وتقديري طب من يأتي بمثال للاسم المعرب لفظاً محمد مجد محمد مجد الدال تغير موقعها باختلاف تغير حركتها باختلاف موقعها فلو قلت جاء محمد رأيت محمدا سلمت على محمد فمرد ومرد ومرد ومر يبدأ اسم إيه اسم معرب هذه العلامة ظاهرة ام مقدرة العلامة الظاهرة تنطق وتكتب سموها ظاهرة لان ظاهرة امامي اقرأ ضمة واكتب ضمة طيب لو قلت نفس الامثلة جاء الفتى رأيت الفتى سلمت على الفتى ما اعراب كلمة الفتى في المسان الاول ها الفتى فاعل مرفوع على أمتى الرافع طيب هل تظهر الضم على الألف طب هي ألف ولا ياء الفتى هي ألف ولا ياء ألف طب ليه ألف الله يبارك فيك لأن ما قبلها مفتوح لو ما قبلها مكسور تصير يا زي الساعي القاضي المحامي فهل يصح أن أقول جاء الفاتاء تنفع عشان كده قال لك دية مرفوعة بضمة ايه مقدرة رأيت الفاتاء ده فتحة مقدرة سلمت على الفاتاء ده كسرة مقدرة اذا لو سألتك سؤالا في الامتحان مثل لما يأتي اسم معرب بعلامة مقدرة واخر, وآخر بعلامة ظاهرة سهلة أي اسم تظهر العلامة عليه تقرأ وتكتب على مظاهرة جاء المعلم رأيت المعلمة سلمت على المعلم جاء الرجل سلمت على الرجل على الرجل قابلت الرجل كل دا علامات علامات ظاهرة طيب هذا الكلام يدخل في الاسم والفعل ولا الفعل بس ولا الاسم بس ها على الاسم بس بارك الله فيه ايه رأيكم في هذا الكلام طيب اقول يشرح المعلم فين الفعل يشرح ما نوعه ماضي ولا مضارع ولا امر اي فعل بدأ بحرف من حروف كلمة انيت يبقى فعل ايه طيب في فعل امر يبدأ بحرف الياء ها بارك الله فيه ويمن نشي يبقى عندي يشرى حو فعل مضارع مرفوعة لم ترفع الضمة الظاهرة على آخره طيب لو قلت لن يشرى حاء فين الفعل صوب قبيادات نصب صوب قبيادات نصب الفتحة ظهرة يبقى فعل مضارع منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة طيب الفعل بقى بيجر مثل لما يأتي فعل مضارع مجرور لا يجر الفعل آخر كلام يجزم الفعل إذن الرفع علامة مشتركة بين الاسم و والنصب علامة مشتركة بين الاسم و والجر في الأسماء يقابله لإيه الجزم في الأفعال أقول لم يشرح المعلم الدرس يبقى مضارع مرفوع مضارع منصوب مضارع مجزوم قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى فين الفعل ترضى مرفوع ولا منصوب منصوب ايه اللي عرفك إن منصوب انه اصطب باداه نصب اللي هي مين لن علمت النصب علامه النصب فتحه الفتحه كتبتها وقراتها فتحة ايه مقدرة اذا التقدير في الاسماء وفي الافعال يبقى الاعراب كمان مرة هو الافصاح والبيان صلاحا طيب من يقرأ الاعراب صفحة عم ها يقول الاعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقول الإعراب له معنيان الإعراب له معنيان طيب الصواب قل له معنيان ولا له معنيين ها معنيين يعني نصحح الكتاب يعني معنيين صح ليه؟ مبتدا مؤخر أصل الكلام معنيان له ماشي الإظهار والإبانة تقول أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته ومعناه في الاصطلاح هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا يقول مثلا إذا قلت حضر محمد فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية رأيت محمدا منصوب لأنه مفعل به سلمت على محمد دن مجرور لأنه صدق بحرف جر ثم يقول واعلم أن التغيير أن التغيير ينقسم إلى قسمين: لفظي وتقديري أما اللفظ فهو ما لا يمنع من النطق به مانع كما رأيت في حركات الدالف من محمد مر دو ومر دا ومر دي يبدأ إعراب لفظي ظاهر والتقدير ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال او مناسبة نفرأنا المرة التي سبقت هذا اللقاء بين التعذر والثقل والمناسبة من متذكر التعذر اذا كان الاسم مقصورا ايه هو الاسم المقصور واسمه معرب اخره الف لازمه ما قبلها مفتوح طيب جسم التعذر والثقل اسم معرب اخره الف ياء لازمة ما قبلها مكسور اللي هو الاسم الايه؟ المنقوص طيب والمناسبة ها تضل المضاف الى ياء المتكلم حاجثنا اليوم عن البناء أيهما أصعب البناء خنام الهدم البناء من الذي يبني شلبن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الذي يبني المصلح أم الصالح المصلح طب هناك فرق بين المصلح والصالح ما الفرق الصالح يبني نفسه والمصلح يبني الجماعات طيب ايوم افضل لان اكون صالح او مصلح? اكون ايه? صالح? صالح ومصلح? بارك الله فيك. ما لما كانش صالحا ما ينفعش يكون مصلح. طيب. رجل قام في اواخر الليل. وكلكم يعلم أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله فيقول ألا من تائب ألا من مستغفر ألا من سائل فأعطيه فقام وتوضأ وصلى ركعتين وآخر أتى بالتليفون الهاتف وقام بإيقاظ بعض الناس لأداء صلاة الفجر أيوم أفضل يوم أفضل خن طبعا العباد نعم لا ده هو إما وإما إما يصلي تزحمة المصالح ضاق الوقت يصلي صاحيك صاحي صلي الفجر ها. طبعا خن الأصل إن العباد المتعدية أفضل من العباد القصيرة العباد القصيرة يعود نفعها على الإنسان يعني قام رجل ينصح الناس وآخر مسك المصحف يقرأ قرآن وآلف لام ميم لا تقول آلف لام ميم حرف آلف حرف وآلف حرف وآلف حرف وفضل قراءة القرآن ويخل قراء القرآن يقرأ وارتقي ورتل وكل هذا الفضل العظيم الذي لا انكره أحد في القرآن والآخر كان بينشغل بدعوى الناس أيهم أفضل هل نفأ متعد فالبناء صعب البناء في النحوسة أما البناء في المجتمع اللي احنا عايشين فيه منتهى صعوبة كيف يبلغ البنيان يوما؟ من يكمل؟ طل... لا مش طالما تبني ها؟ إن كنت طبع. البنيان لن يكتمل لو أنت بتبني وغيرك بيهدم فلو عندنا ألف واحد بيبني وخلفهم هادم واحد يكفي فما بالكم بالباني واحد والهادم الف النهاردة الدعوة قائمة في المساجد وسائل الإعلام بتهدي ليل نهار عبادة كان هم يتقربون مش بس طبعا مش إلى الله كان هم يتقربون إلى أحد بمثل هذه الأفعاد البناء احنا نغير معدنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله الله <تصفيق> الحمد لله وصلاة والسلام على صور الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حديثنا عن البناء والبناء يقابل الإعراب ويقابل الإعراب البناء ويتضح كل واحد منهما تماما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر لذلك يقول القائل والضد يظهر حسنه الضد فهذا يقابل ذاك الإعراب تغيير البناء لزوم البناء تغيير الإعراب هنغير اخر الكلمة اخر حركة الكلمة باختلاف موقعها في الجملة والعوامل الداخل عليه البناء لزوم الكلمة حالة واحدة مهما اختلف موقعها الاعرابي لو قلت مثلا هؤلاء هؤلاء ابائي فجئني بمثلهم هؤلاء وقعت اول الكلام صح طب هؤلاء اسم ولا فعل؟ اسم ايه إشارة يعني المفترض تكون إيه مبتدأ صح طب لو قلت قابلت هؤلاء إيه. طيب قابلت هؤلاء جملة اسمية ولا فعلية فعلية فعلية بدأت بإيه قابلت فعل و وهؤلاء عربها والمفعول به دايما منصو يبقى المفترض نقول هؤلاء آه. سلمت على هؤلاء إيه مجرورة فانا وجدت ان الكلمة هؤلاء لزمت في كل المواقع إيه؟ هؤلاء إيه؟ في حالة الرفع هؤلاء إيه؟ في حالة النصب هؤلاء إيه؟ في حالة الجر قال لك ما هو ده دبال البناء لزوم حركة اخر الكلمة حالة واحدة مهما تغير موقعها الاعراض اما من ان ننسكنا من سكن في أي مكان تقع فيه النون؟ النون تكون سكنة في أي موقع تكون فيه إيه؟ من؟ كم؟ كذلك؟ حيث؟ في أي موقع هي حيث؟ الثاء مضمومة. حذامي حذامي الميم مكسورة إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي فهي حذامي في أي موقع؟ فالبناء هو لزوم حركة آخر الكلمة حالة واحدة ما مختلف موقعه في الجملة هذا رجل رأيت هذا سلمت على هذا فهذا اسم إشارة مبني لزم حالة واحدة يبقى البناء معناه في اللغة إيه يقول هو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم ومعناه في الاصطلاح هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل والعتلال وذلك لزوم كم ومن السكون وكلزوم هؤلاء وحزام الكسر وكل وكلزوم منذ وحيث الضم وكل وكلزوم أين وكيف الفاتح إذن اسم امرأة إذن أنواع البناء مبني على مبني على الفاتح ومبني على الضم ومبني على السكون ومبني على طيب مثل لما يأتي اسم مبني على الكسر حذامي بس ما تجيش لوحدها كده مثل يعني جملة اذا قالت حذامي فصدقوها طيب الاسماء تبنى على ايه يعني انا دلوقتي مش قادر احفظ طيب ما نفهمها الاسماء تبنى على ما سمعت به فلو قلت حيث حيث انت سمعت ايه دم. ايه ما مبنى على الضم هذا ايه ما مبنى على الفاتح هؤلاء ايه ايه ما مبنى على الايه على الكس منذ مبنى على الايه على الضم اذا البناء اصطلاحا هو من يو لزوم اخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال طب الاعراب عشان اقرب الاثنين من بعض دا يقابل ده اذا الاعراب تغيير والبناء لزوم هذا في الاصطلاح طيب الاعراب في اللغة هو الاظهار والافصاح والابانه طب والبناء البناء بيعمل ايه بيضع حجر على حجر على جهة اللي اللزوم والثبات ولا الثبوت لانه ما بيضعش الحجر على الحجر عشان يشيله ده بيضع الحجر على الحجر عشان ايه يبقى الايه يبقى الحجر اذا من يعرف البناء لغة واستلاحا من عاية اي حد يشارك حتى لو خطأ يكفيه شرف المحاولة وخلي بالك كثير من الناس يخاف من الخطر يسكت هتسكت ما انتش هتخطأ بس مش هتتعلم هتتكلم ممكن تخطأ بس هتتعلم عشان كده اخواننا الناس اللي بتقصر في مسألة الدعوة الى الله بحجة انا بنكسف حاجة غريبة وعجيبة خايف يغلط انا بتعجب هل انت مثلا عمرك شفت مثلا يعني واحدة تدعو إلى المنكر والباطل راقصة رفعوا استطارة لأت عشر تلاف واحد أمي جاء حتى عودها على وشاك ده وقالت يا عيب الشوم وانكسفت عملت كده حد عمرك شيرت حد يعمل كده هم أصحاب الحق اللي بيعملوا كده بس مطرب رفع استطارة لأ عشر تلاف واحد أعادي قال أنا خفت لجلج ومش عارف أتكلم قال كده ده يقول ده أنا النهار ده يا غني أحلى أحلى إيه؟ أحلى غنى أما الراجل يقول لك قول كلمتين في المسجد بعد الصلاة من كتاب رياض الصالحين الحين اقرأ حديث ويقول لك بنكسف طيب صلي بالناس إمام يقول لك بنكسف حاجاتك كي... تبأزن يقول لك بنكسف أنا مش عارف إذا كان أهل الحق يعني بيستحوا استحياء مذموم مما الأهل الباطل على باطلهم متبجحين ليه فخلنا لابد فعلا إن الإنسان يعني يستوعب القصة راحفة، فلابد إنك أنت تحمل هذا الدين وتؤدي الأمانة عليك. ما تقوليش أنا بنكسف والقصة ضيّة قصة مش مش كويسة خالص، ولا كويسة؟ فرجاء إن إحنا فعلا فعلا إن الإنسان يعني يحمل الهم كما حمله الذين من قبلنا، ولو كان غيرنا ما حملش الهم. ما كانش كانتش إحنا بقينا موجودين عشان كده أنا قلت لكم قبل ذلك أشهر جماعة إسلامية موجودة في مصر مين؟ مين؟ هقول لك الإخوان، ما يزعلني منه <تصفيق> لا الإخوان ولا السلفيين أكبر جماعة موجودة جماعة الأنمالية الأنمالية دول جماعة أنصر ونمالي تقول له عايزين نعمل حاجة في نصرة الرسول يقول لك يا عم ونمالي زي اللي بقول لك والرسول كان مصري أنتو زعلنين كده لئيه؟ يقول لك أنا مالي طب تعالى صلي بالناس إمام يقول لك أنا مالي طب تعالى في درس في المسجد أحضر ويقول لك أنا مالي طب تعالى نفرش مصلى العيد يقول لك أنا مالي قال لا كل أنا مالي كده فأكبر جماعة موجودة هي الجماعة دي فحاول تخلع نفسك من الجماعة دي واركب معنا سفنة الأمة وشكت على الإقلاع حاول تجد لك فيها مكانا بدل ما استفنة تخلع وانت موجود عملت تقول ايه وانا مالي مشكلة كبير يبقى عندي بناء والبناء عايز رجاله البناء عايز ايه رجالة البناء هو ايه بان ها تبضل وضع الشيء على الشيء على جهة اللزوم والاعراب هو الافصاح والابانة طيب البناء في الاستلاح يا دكتور لزوم هاخر ح... الكلمة حالة واحدة طب الت... الاعراب تغيير حركة آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخل عليه أنواع البناء بناء على البناء في اللغة وضع شيء على شيء آه. يعني في الأخير هنصل إلى الثبوت فالكلمة المبنية ثابتة على حالة واحد ثابتة على حالة واحد يبقى وضع الشيء على الشيء على جات الايه؟ على جهة الثبوت واللزوم أنواع البناء أنواع البناء فهات اللي بيصل للضم؟ حيث ما شابه له ها منذ مبنى على الضم طيب بناء على الفتح ها هذا طيب بناء على الكسر هؤلاء أو حذامي ومن هذا الإيضاح تعلم أن ألقاب البناء أربعة السكون والكسر والضم والفتح وبعد بيان كل هذه الأشياء لا تعسر عليك أو لا تعسر عليك معرفة المعرأ والمبني فإن المعرب ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا بسبب العوامل والمبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل واعتلال ثم أتى بعد ذلك بتدريب قال أعرابي من يعرف هذا المثال؟ قال أعرابي تفضل. قال فعل ماضي مبني على الفتح اللام على ايه فتحة يبقى مبني على ما يسمع قال اعرابي ها فاعل مرفوع ضم ظاهرة ولا مقدرة ظاهرة اعرابي طيب اعرابي مبني ولا معرب مبني ولا معرب طب ضع كلمة اعرابي في جملة يتغير اخرها بحركة غير حركة الضم رأيت اعرابيا حالة اخرى سلمت على اعرابي يبقى الاعراب هو ايه تغيير حركة اخر الكلمة باختلاف العوامل الله يخلف ما اتلف الناس الله يخلف ما اتلف الناس لفظ الجلالة الله معرب ولا مدنى معرب طب عايزه في ثلاث جمل مرة مرفوع ومرة منصوب ومرة مجرور قال الله إن الله تضرعت إلى الله طيب الله يخلف يخلف اسمه اللي فعل فعل لحظة طيب الفعل ده مضي ولا مضارع بدي بحرف من حروف كلمة طيب يخلف عايز الفعل ده يكون مضارع بحرف غير حرف اليا تخلف نخلف ناشي طيب ما أتلف الناس الناس مبني ولا معرب معرب الناس طيب من يضع كلمة الناس في ثلاث جمل يختلف موقعها الإعرابي؟ ها؟ الجهدي رأيت الناس قد انفضوا أو قد ذهبوا إلى ما من عنده؟ ذهبوا، فعلا الناس ذي حسبتها عشان كده الشيخ كشك عليه رحمة الله أما كان بيتكلم على الفقراء بيقول أن الفقر يعني حتى يعني وقع تعظيم أهل الغنى حتى عند عزكم الله الكلاب يقول يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أبوابها وتراه منبوذا وليس بمذنب يرى العداوة لا يعرف أسبابها حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى مالت عليه وحركت أذنابها وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها حتى من عز... عزك الله والظهر يتلف ما جمعوا الظهر مبني ولا معرب معرب هو اسمه ولا فعل؟ ما علامة الإسمية دخول الألف واللام يتلفوا يتلفو فعل مبني ولا معرب هي الأفعال فيها مبني ومرعب طيب ناخد ديال بسرعة قبل الإقامة ألفين قسم إلى كم قسم إلى كم قسم ثلاثة اثنين لي بس بعد الصورة <تصفيق> لا بارك الله فيه ماضي ومضارع وإيه أمر الماضي مبني دائما الماضي مبني دائما والأمر مبني دائما يبقى مين المضارع مبني ولا معرب وده مبني دائما وده مبني دائما يبقى ذا ايه لا يبقى ذا معرب ومبني يبقى ذا معرب ومبني يبقى, يبقى الماضي مبني دائما بقول جاء مبني على الفاتح صح سلمت سلم, سلم المين مالها يبقى مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل ماشي طيب الامر مبني دائما يبقى المضارع مبني ومعرى متى يبنى المضارع يبنى المضارع اذا اتصل به احدى النونين ينون النسوة ينون التوكيد اقول الامهات يطبخنا الطعام يبقى مبني على الايه على السكون يطبخ النون دي نونين مش له دع بيها الحركه تظهر على اخر ايه حرف في الفعل الامهات يضرب يضرب مين بقى والله الصراحه الاولاد اخر كلام يضرب الاولاد مين فيكم اتجوز كلكم بتتنضربوا انتوا عارفين اهو يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد طالله لأكيدا لا لأكيدن أصنانكم يبقى الفعل الماضي مبني دائما والفعل الأمر مبني دائما والفعل المضارع اللي في الوسط مبني ومعرب يبنى إذا اتصل به إحدى النونين يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد ويبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسم يقول سأل عمر بن الخطاب سأل عمر بن الخطاب سأل بقى فعلي نوعه إيه ماضي طب من حيث الإعراب والبناء مبني ولا معرض مبني على إيه مبني على الفتح سأل عمر بن الخطاب عمر اعرابه فاعل طب عمر ما لقبه الفاروق وما كنيته كنيته ابو حفص طيب عمر بن الخطاب لجي... لو جينا نجمع فضائل عمر بن الخطاب نلاقيها ادي ايه ادي كده كده طب لو جينا نجمع فضائل أبو بكر الصديق أبي بكر الصديق لا ابحث في الكتب تلاقي فضائل عمر قد كده وفضائل أبو بكر قد كده والمعلوم والذي نعتقده أن أفضل الأمة عند نبيها مين طب تب فين فضائل أبو بكر السؤال واصل إذا كانت فضائل عمر أدى كده وفضائل أبو بكر أدى كده والمعلوم اعتقادا الذي نعتقد أن أفضل الأمة بعد نبيها مين يبقى فين فضائل أبو بكر اسمع دي ونيختم بيها قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن كل فضيلة لعمر تدل من الباب الآخر على فضل أبي بكر على عمر إذا كل فضائل عمر أما صنف أضحها فضائل مين وصل المعلومة دية ولو عازة توضيح كل فضيلة العمر تدل من الباب الآخر على فضل أبي بكر على عمر يبقى مقرأ الفضيلة دي اقول لو كان محدثون بعد لكان عمر هذا الحديث فيه دلالة واضحة على فضل من على من على فضل من فضل عمر صح ايه رأيك الندية فيها دليل واضح على فضل أبو بكر على عمر لأن درجة الصديقية الصديق يأخذ من الوحي والمحدث الملهم يحتاج أن يعرض تحديسه على الشارع إما يوافق وإما يخالف فكل دليل فيه فضل لعمر على أبي بكر هو دليل من الباب الآخر على فضل أبي بكر على عمر قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا إحنا ما خدناش من وقتنا إلا نصف ساعة دية الشكاية